بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ وَلَا يَحُضُّ على طَعَامِ الْمِسْكِينِ يُؤْمِنُونَ بِالصَّلَاةِ وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ حَافِظُونَ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ